صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كذب اصحاب الايكه المرسلين اذ قال لهم شعيب الا تتقون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 قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين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 ولو نزلناه على بعض الأعجمين ثقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بأتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن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 ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبعي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين